صدق الله، قال النبي صلى نعم، ولا شك في ذلك. ندل على عليه السلام جهة العلو، هو جهة مطلقة، جهة العلو. وأيضا لما خطب أصحابه في أصحاب عرفهم واستشهدهم على أنه بلغهم، رفع أصحابه وقال الله اللهم أشر إلي سبحانه. إشارة حسية لأصبع شريفة ثم نكبها إليه وقال اللهم أشك هذا وعش في إثناء العلول لله جل وعلا أما لفظ الجهة هذا يقول الموارو عنه ولا رسول الله لفظ الجهة لكن إن أوليد بها العلوم هذا صحيح وإن أوليد بها جهة مخلوقة وأن الله داخل القلب هذا باطل. نعم